اكسب جميلة ترى دنياك لا نطاب وقتك يجيلك يوم وتقاسي ترى الجميلة زروع العرض مبذورا ندمغ غسيل تنبت والحجر قاسي لا دمه هالسيل تنبت والحجر قاسي تكسب جميلة ترى دنياك مغروره لطاب طاب وقتك يجيلك يوم وتقاسي ترى الجميله زرع الارض مبذورا لا دمه هالسيل تنبت والحجر قاسي لا دم لا تنبت والحجر قاسي محد من الناس ياخذ غير ما وليا كتب لك نصيبي يجيك متواسي اللي غرسنا نخل ما تسقي جذوره وشلون تبغى رطب بسقيت الاغصاني وش لو انت بغى الرطم مسكيت الاخراسي اكسب جميلة ترى دنياك لطاب وقتك يجيلك يوم وتقاسي ترى الجميلة زروح الارض مبذوره لدمها السيلة تنبت والحجر قاسي لدمها السيلة تنبت والحجر قاسي يلي بنيت قلبنا وانطول السورة وشلو انت سلبنا يمطول الساسي ان كان تبغى العينه وتماشي عصورة على احرص على هامتك يا طيب الراسي احرص على هامتك يا طيب الراسي اكسب جميلة اترى دنياك مغرورة لطاب وقتك يجي لك يوم وتقاسي ترى الجميلة نزروح الارض مبذورة لدمى السيل تنبت والحجر قاسي لدمى السيل تنبت والحجر قاسي الطيب فالنفس شجعها شجاع على حضور لا تعطي النفس ما تهوى وتنحاسي ارقل المعالي وحثى الرجل مجبورة ما كل ليام لك يا طير قرناسي ما كل ليام لك يا طير قرناسي سب جميلة تراد يات مغرورا لطاب وقتك يا جيلك يوم موت الجميله <متحدث> اذا لي غرست النخار ما تسقي جذورا وشلون ZANG EN